ما يقوله زائر القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون قدم مؤجرون واننا ان شاء الله بكم لاحقون السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون